بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في ظفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدد إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلفناها أفهم يؤمنون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 فذَ قونَهُم العْدَ فَأَن جَينَوم فأَن جَينهُم وَمَن شَ وَأَهْلَكْنَ المُسِْثين لََدأَزَلنالَكُم كِتَابَ فيِيذكركُمْ أَفَلَا تَقِرون تَنْقَصَمن مِنْ قَرِيةٍ كََت غالِمَ تَ وَن شَأنَا بعدعَهَا قَومَ آ خَرين فَلََّا أَحَّ بَسَلَ إذهُ مِنهَا يَْقُضُون لا تَقُضُ وَجِعون ساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا دَأَلَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقَ السَّمَاءَ لو أرجنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نطدف بالحق على الباطل فيجمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يصفون لا يسأل يفعل وَهُمْ يُسَأَلُونَ أم اتخذوا من دونه آلنا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما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 نجزي جهنم فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت دارت ففتقلهما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 كل نَنفسسزَ عقَة المود كل رفسزَ عقة المود وَلَ بروكُم بِالشّ والالخَير فتنَنت وَغلَن وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وَهُمْ بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فَلَا تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغاربون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء مَسَّتْهُمْ لَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيْفُونَ نَ يَا وَيْلَنَا لَيْفُونَ نَ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا مُظَارِوِينَ وَنَضَعُ ونضع الموازين القسط ليوم قيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مصال حبة من فردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيان ذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر قَدْ أَسَيْنَا إِلَىٰ وَهِيمٍ وَرَشَهُوا مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عارِفِينَ إِذْ قَالَ أَبِي وَقَوْمِي مَا هَٰذِهِ التَّمْثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا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 قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا بنا على اعين الناس لعلهم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَرَّنْتَ مَا أُولَئِكَ يَنطِقُونَ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَرَمَاكَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أفلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعبين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراجوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه نوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا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 وَن صَناهُ مِنَ القَوم الذيينَ كَذَّبوا بآياتنَا إَِّ م كانَوا قَوْمَ سَءٍ فَأَغْرَقَ نامامهُم جعين وَدودَ وَسُلَمَان إذ يَحُمَ ل فيحَ إِذنَ فَشَدفِي غنَم القَوْمِ وَكُا رِحُقمِم فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَشَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ لِيُسَبِّحْنَ بِحَمْدِهِ وَالطَّيْرَ كُلَّنَا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ رَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَيَسُرُّ ايمانا نَجْرِيها عاصفةً تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وَكُنْ لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا لائي وَدَنَّى النُّورَ إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَنَّنَّ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظلمات ألا وعجبنا له مِنَ من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادا ربه رب لا تدرني فردا رب لا الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوا لنا غضبا وغهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وَجَعَلْنَاهَا وَبَلَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَفْتَرِعُونَ أَمْرًا بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فمَيْ عمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمُؤِن فمَيْ عمل مِنَ الصَّالحَاتِ وَهُومُؤِن فَركُفْرَال لِسَعي وَإَِّا لَ كَاتِبُون وَحَرامُ علىى قَرِيةٍ أَهْنَتْناَهَا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 بَلْ كُنْتُمْ ضَالِّينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَلٍ حَصْبُ جَهَلٍ مَا أنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحصنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خارجون لا يحزنهم الفزع الأكبر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 وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هذا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُل إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائَهُكُم إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَٰنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ